اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيم لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء